إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا نظل له ومن يظل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدنا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قونا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بات فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار الكرام سبق وأن أخذنا في الدرس الماضي تعريف العبادة وأنها هي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى محبة وتعظيمة وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن العبادة في الإسلام وأنها هي الغاية التي خلق من أجلها التخلان الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون وأخذنا في الدرس الماضي أن مفهوم العبادة هي التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى وأنها هي الغاية كما قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعيد فقال الله تبارك وتعالى إياك نعبد قدم العبادة لأنها الغاية وآخر الإستعانة لأنه لا عبادة إلا بإستعانة الله تبارك وتعالى وإلا بطلب العوم من الله تبارك وتعالى فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة يستعين بها العبد على طاعد الله تبارك وتعالى ولولا إعانته سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يعبد الله عز وجل وهذا يعني يحدث في القلب انتصار العبد لله تبارك وتعالى والتذلل بين يديه والخضور وطلب الهداية والعون. من الله تبارك وتعالى لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم أعيني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سماعين قال الشاعر رحمه الله ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لشباكته ومعنى الآية يعني يقصد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم. فهذا هو الحكمة من خلقهم قلت وهي الحكمة الشرحية الدينية إذن الغاية والحكمة من خلق الإنسان كلها هي غايتان الغاية الأولى هي أن الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علم وأن الله على كل شيء قدير وهنا لاحظ يعني أن الله تبارك وتعالى خلق لتعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير خلقا لتعلمه إذا من الغايات التي خلق لأجلها الإنسان هي غايتان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وكذلك الغاية الأخرى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون يعني عبادة الله تبارك وتعالى ولهذا من ما يقسمون التوحيد توحيد علمي بقوله لتعلمه وتوحيد عملي بقوله ل لتعبدون هذه هي الحكمة من خلق الإنس والجن نعم والخطأ نعم. قال عمله كثير وعبادته هو هي صاعته بشكل المأمور وترك المخطور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والقذوع. أنتهى. صح. إذن هي قولا وعملا دابرا يخضع الله الإنسان في قوله وفي عمله يطيعه يعني. بكل ما أمر الله تبارك وتعالى فائعة لأمر الله تبارك وتعالى والشناب لمنها الله تبارك وتعالى عنه وهو الإسلام الله تبارك وتعالى مع الحب والتعظيم لشرع الله تبارك وتعالى وشرعه عز وجل إنما وقال أيضا في تفسيرها في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق أصلق لي وحده لا شريك له فمن اطاعه جازاه اتم الجزاء ومن عصاه عذبه اشد العذاب واخبر انه اي محتاج اليه بل بمنفق قواه اليه في جميع احواله وهو خالقه ورازقه عذبه اشد العذاب يعني تحت المشئه ان شاء شاء الشرك لا المؤمنين تحت وهذه النصوص عامة ولكن في التعيين يكون الأقراض متحت مشيئة الله عز وجل نعم. وقال علي بن وبي طالب رضي الله عنه في الآية بِالَّا لِآمَوَعُمْ هَنْ يَعْبُدُونِي وَأَدْعُوُهُمْ إِلَى عِبَادَتِي وقال مجاهز إلا لِآمَوَعُمْ وَأَنْهَاهُمْ اختاره بتجارة الشيخ الإسلام قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسك الإنسان أن سدى قال الشاكرين لا يؤمن ولا ينهى. طبعا تعالى الله تبارك وتعالى عن العبد وعن النقص فليس في أسمائه سبحانه وتعالى يعني ما يخل كمالة, كماله عز وجل فهو ربنا تبارك وتعالى يعني يقول افتحسبت ايحسب الانسان ان يترك سُدَى قال الشاطبي لا يغمر ولا ينهى وهذا هو معنى قوله تبارك أَفَحَسِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ خلقناكم وَأَنَّكُمْ وانكم لَا لا ترجعون اللَّهُ الله الْحَقِّ الحق فتعالى يعني ليس هذا من شيم الملوك ولا يكون في من شأن الملك أن يترك الرعيه هملا لا ولا وتعالى الواجب المآل والعاقبة من الله تبارك وتعالى وأن نعمل لهذه اليوم الحساب وإذا فربنا سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال المستحق لنعوة الجلال له أسماء الحصنى وصفات العلال وله مثل الأعلى تعالى أربنا تبارك وتعالى عن العبث وعن النقص أن يخلق الخلق هملا وسدا سبحانه وتعالى بل هو الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه فلا يدخل يعني العبث ولا ولا يدخل السوء في أسمائه ولا النقص ولا العيب في صفاته ربنا تبارك وتعالى وكذلك العبث والجور لا يدخل في صفاته تبارك وتعالى بل هو المنزه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن هذا كله فكيف يعتقد الإنسان أنه خلق حملا أو سدا لا يؤمر ولا ينهى ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فلا عرض الله تبارك وتعالى المجازي المطيع ويعاقب الطالح سبحانه وتعالى تبارك اسمه وتعالى جده ظهرت حكمته وعزت قدرته سبحانه وتعالى وقام الله تبارك وتعالى على الحج على العباد حجته عز وجل إذا الله تبارك وتعالى لم يخلقنا هملا ولم يخلقنا سدا بل هناك يوم يقف فيه الإنسان بين الله تبارك وتعالى وهو مسؤول من الدين ومن رب ومن رسول وكما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وليس بينه وبينه حجاب يحجب جونا اذا لازم الإنسان أن يتذكر هذه الوقفه وهذا المقام العظيم ويعمل له نعم. قال في القران في بين موضع احضر ربكم فتقوموا فصق الامر بما قيل وهذا المعنى هو الذي أقصد الآية الفاطرة وهو الذي يخمن جميع المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية مشبوهة ولو تعالى وما أخذ من رسول إلا ليطاع من إثنى الله ثم قد يطاع وقد يحصى وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. أكثرهم لم يعبدوا الله تبارك وتعالى. وخلقهم الله تبارك وتعالى لهذا ولكن أكثر الخليقة لم تعرض الله عز وجل فخلقهم لعبادته ولكن أكثرهم لم يعبدوه وأرسل إليهم الرسل ليطيعوهم ولكن أكثر الناس لن يطيعوا رسله فاستحقوا مرهب الله عز وجل ونكمته وعذابه تبارك وتعالى ولهذا لو استقرأت كثير من آيات النصوص تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولقد صدق عليهم مبيس ظنه فاتبعوه بالله خريقا من المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وقال الله عز وجل وقليل من الغالي الشكور وقال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شركون فأكثر يعني عصت الله تبارك وتعالى وهذه الغاية التي أرسل الله عز وجل لها وأنزل لها الكتب وهي مراد الله تبارك وتعالى يعني هي فيما يتعلق بالإرادة الشرعية كما سياتي البيان الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وهي ليست لازمة بوقوع كما سيذكر المؤلف إن شاء الله نعم وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقه يفعل بهم كلهم الثاني وهو عبارته ولكن ذكر الأول يفعل الأم الثاني فهو أيش الأول الثاني؟ قال عز وجل وما خلقت الجن والانس يعني أول هو الخلق وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أنه خلق أنه فعل الأول وهو الخلق ليفعل بهم الثاني يعني لم يقل الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا عبدين لم يقل الله تبارك وتعالى يعني خلقتهم عابدين ولكن قال خلقتهم ليعمدون فذكر الله تبارك وتعالى أن فعل بهم الأول ليفعلهم الثاني ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني العمل منهم ويفعلون هذا ولهذا استحق من استحق من كاذب مثل فرعون والنمرود وكذلك أبو لاهب يعني كافر ولم يعبد الله تبارك وتعالى فاستحق عقابه عالجوجل. نعم. ولكن ذكر الأول ليفعله الثاني فيقول هم سائرين له فلا لهم بفعله سعادتهم ولا يسل ما يبلغه ويرضاه من هو لهم. انتهى. ويشهد لهذا المعنى ما تواتر سبيل أحاديث فمنها ما أقره المسلم في صحيحه عن نعيم بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأمن أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أ كنت بها فيقول نعم فيقول قد أردتني كما هو أهم من هذا وأنت بيسل بأدم ألا أشرك فيه أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبين إلا الشر الله أكبر والله هذا حديث عظيم عفو جدا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي آخر للمسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لمن لأهون أهل النار عذابا ليس أشد عذابا أهون أهل النار عذابا يقول طالما جاء في حديث آخر أن أهون أهل النار عذابا أنه مطانع و جاء في بعض الحديث أهون أهل النار عذابا من يعني يوضع تحت قدميه قبق قبائم من نار قبق يعني من النار يعني حذاء من نار يعني ينبسهما يغلي منه دماغا ويظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهول أهل النار عذابا ولا يدخل هذا أصحاب الكبائر لأن أصحاب الكبائر ليس من أهل النار وإنما أصحاب الكبار ربما ماتوا على الإسلام من أهل الجنة ومعذابهم هو تحت مشيئة داية تبارك وتعالى إن شاء على ذرهم فبعذّه وإن شاء غطر لهم فبرحمته سبحانه وتعالى وهو الكريم الواسع عز وجل وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم يقولنا صلى الله عليه وسلم لأهوى نهج عذابا لو كانت لك الدنيا هذه التي نسع عليها ونكافح من أجلها ويعني يحرص الإنسان عليها حرص صريب جدا جدا حتى ترك الوجبات وهمته أي كثرة وتكسير الأموال وما في عالم العلماء أثنى عليها أبدا بل ما قد الله تبارك وتعالى ولم ينظر إليها حتى جاءت الحديث لو أنها كانت تزم عند الله جناح بعوظة ما سق الكافرة منها شربة ماء ولقد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها فأذى أن يقبلها بالحقيقة فيها واعب يعني للغافل وتنبيه للنائم يعني حتى لو أن الله تبارك وتعالى لم يضرب لنا فيها مثلا لكانت كافية في ذاتها لأنها الحقيقة ما من فرح يدوى يقوم حزن ومجر ما إلا وتليهي فرقة ويعني مناطة بالقدر والغم والحزن فهي يعني لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليها فكيف الإنسان يحص عليه هذا الحرص؟ فيقول, لأه... فيقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى لأهوى لأهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها؟ جاء بعض الحديثة يعني ويدها مع عياني أكنت مفتدياً بها؟ يعني من عذاب الله عز وجل ومن شدة ما يرى من عذاب الله عز وجل يعني ما أدري ما ظن الملوك وما ظن الحكام يعني في هذا الأمر يعني وحرصهم على الملك وبوعد على شريعة الله عز وجل وتحكيم كتابه تبارك وتعالى والذود عنه والدفاع عن العلماء ونصرة دين الله تبارك وتعالى يعني يقول لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أ كنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول الله تبارك وتعالى أردت منك ما هو أحون من هذا وأنت في صلب آدم أردت منك ما هو أهون من هذا يعني من حيث يسره لأن كما تعلمون أن الدنيا فمشقة وتعب ولكن أهل النار من هو أهلها لا يكون لا يدخلنا الكبائر بهذا لأنهم ليسوا أهل النار ولهذا عندما تقارن متصاحب كبيرة لأبو لهد من أشد عذاب أبو لحم ولا صاحب كبيرة نقول هنا ما في مقارن الى صاحب الكبير هو ليس من النار ولكن سيعدد إن شاء الله عز وجل وإن شاء غفر له ولكن أبو لهب يعني أبو طالب ومخالح من خلق في النار وقال عليه وسلم لقد رأيته في قاع النار فخرج الله عليه وسلم إلى بحضاح من النار بحضاح من النار فهو أهل النار عباده فهو من أهلها ولكن أصحابك ليسوا من أهلها وكذلك العصاة إنهم تحت مجيئة الله ينقحون ويعذبون ثم يخرجون بشفاعة المؤمنين وإلى غير ذلك من حديث الشفاعة يقول أكنت يعني كنت أردت منك ما هو أهوى من ذلك يعني هو يسير عليك يعني عندما يدخل كافر النار ويرى الحلود ويرى مقامه من الجنة ويرى المسلم مكانه من النار يعني الكافر يرى مكانه في القبر يعني من الجنة كذلك المؤمن يرى مكانه من النار ويرث المسلم مكان الكافر كما قال الله تبارك وتعالى أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون يرثون مكان الكفار. فعندما يرى الكافر عيهم النار وشنعاتها وشدة عذابها يتألم ألم شديد جدا جدا. ويستد ألم على ألم عندما يرى مكانه من الجنة العظيم. كان إذا رأى النعيم الذي فوته ودخل الجحيم يزداد حسرة وندامة ثم يزداد الندامة الأكثر من هذا وحسرة كبيرة جدا جدا هو أن الأمر الذي ينقذه من الخلود هو كلمة ينطقها بلسانه لا تكذبه دناه الذي رحمه وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن هو الكبخ والعناد ولا يدبر الله الذي أورده المهاج في زدان حسرة على حسرة ولا يدبر الله والله تبارك وتعالى أردت ما هو منك ما هو من ذلك وأنت في صلب آدم لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم جاءت بعض الأحاديث أنه ربنا تبارك وتعالى مسح على ظهره فاستخرج جريته ما هو تائم إليه القيامة ورواية مسح هذه ضعيفة والشحذ الثاني لم يصح رواية مسح وهذا الحديث جاء الحديث جاء بعده ليس بها يعني رواية صحيحة مسح على ظهره وباقي الألفاظ صحيحة أن الله تبارك وتعالى نقول عندما خلق آدم استخرج وليس أن لا نقول مسح على ظهره فاستخرج أو فأخرج وإنما الحديث جاء الصحيح أن الله عندما خلق آدم يعني استخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم استشهادا حقيقيا وصف منطقهم استنطاقا حقيقيا وإذ أخذ ربك كما وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم جاء بصرار ذرياتهم ألست بربكم قالوا يعني قلنا بلا وإذا أَخَذَ رَبُّكَ من بني ادم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بنا شَهِدْنَا أَنْ تقول يوم الْقِيَامَةِ إِنَّا كنا عن هذا غافلين أي الا تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين ولذا قال إن وهو وهو الذي أخذ الله تبارك فحتى بعض باركت عالا استخرجنا ونثرنا بينه آدم استخرج استخراجا الله تبارك وتعالى شهادة حقيقية ألاست بربكم بلا تقول هذا استخراجا حقيقيا واستمطاق استمطاقا حقيقيا والشهادة الله تبارك وتعالى استشهادا حقيقية ألاست بربكم كلنا بلا أنت ربنا قال لي ألا تقول يوم القيامة أننا كنا عن هذا غافلين فعندما نثرنا نظر في ونظر إلينا كنظر لأحد فولد فيه زيادة نور زيادة وبيس فقال من هذا يا رب؟ قال ابنك داود قال وكم عمره؟ قال ستون عاما فاستقل آدم فقال يا رب أعطي من عمره أربعين سنة لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في عمره إلا البر فاستجاب الله عز وجل له وأطاه أربعين سنة ونقص من عمره آدم أربعين سنة فعندما جاء ملك الموت وأراد أن يقضر روح آدم جحد آدم وقال ألم يبقى من عمري أربعين سنة لأن ما من نبي إلا وخير حتى أن عايشة تقول هذا عندما سمعت من بصر يسمع جمحة بخاري يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى لا بل الرفيق الأعلى قالت أليمت أنه يخير تم بحديث بخاري فعندما جاء ملك الموت آدم قال ألم يبقى من عمري أربعين سنة قال النبي صلى سلم جحد آدم أجحد ذريته وعصى آدم بعص ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته الشاهد من هذا في كريم أن الله وتعالى أخذ عن المثاق لا يشرك به شيئا لست بربكم قالوا بلى أنت ربنا فهذا بصد آدم يعني ولنقول مراجه أرواحهم طبعا لشيء كما سيأتي في, في أمور الفطرة قال ألا تشرك بي أحسيب قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا أشرك نسى الله السلامة والعالمين هذا الحديث طبعا له أحكام هل هذا تقوم بي الحجة أو لا تقوم بي الحجة طبعا لا تقوم بي الحجة وبهذا الله تعالى أرسل الرسل لم يتركنا الله تعالى نغيره رسل واقتصر على المذاق ولكن هذا المذاق هو في الحقيقة يعني آية نهاية الله وأن الله تبارك وتعالى فطر القلوب العباد على محبته وعلى الإيمان ولكن اجتالت الشياطين اجتالت وال الذي أبوه يبودها وبدأه النصران نصره والمجسي يعني جعله يدخل في دين وهذا لا ضربته فيه كون أن الإنسان ينسى هذا الأمر يعني الإنسان يعني ليس من ينسان إلا ينسيانه وهذا ليس مبحث يعني في على إجماعي مبحث في مكانه نعم فهذا المشرك قد خالف ما أمره الله تعالى من توحيده، وألا يشرك فيه شيئاً، فخالف ما أمره الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي إيراد الشرعية الدينية كما رأينا، فبين إيراد الشرعية الدينية الكونية الغذائية، فبين إيراد الشرعية والدينية والإيراد الكونية الغذائية يوم وخصوص مطلق. يجتمعان في حق المخلص المطيع فبين الإرادة الشعرية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموما وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي ففهم ذلك تنج من جهالات أبواب الكلاب وتابعه <تصفيق> هذا كلام حقيقة عظيم جداً. وي تعلق كبير جدا بالقدر القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه ويتصلق بأفعال الله تبارك وتعالى وأفعال المخلوقين، وهذا عليه المدار يعني في أفعال الرب تبارك وتعالى وأفعال العباد فيقول هنا فبين الإرادة الشرعية والدينية لأنها خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لكي يطاعوه ولكن أكثر الناس لن يطيعوا الله تبارك وتعالى يقول المؤلف فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص أولا ما هي الإرادة الكونية الإرادة الكونية هي يعني ما أراد الله تبارك وتعالى وقدره وشاءه كونا وقدر والتي يعني كتبها الله تبارك وتعالى وقدرها قبل خلق الخليقة وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما عبت قال ابت ما سيكون إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة والقلم جماد والجماد يعقل مرضى الله تبارك وتعالى قال لها وللأرض اتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طريعين فقضاهن سبع سماوات وأوحى بكل سماع من أمرها فربنا تبارك وتعالى يعني له الإرادة الكونية وهي بمعنى الخلق والإرادة وهي بمعنى المشيئة وهي فعل الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى ومنها هذه الإرادة التي جربها القلم وجفت بها الصحف وقضاها الله تبارك وتعالى قبل أن يحبط السماوات والأرض بخمسين ألف سنة منها أن الله تبارك وتعالى أراد خلق فرعون وأراد يعني الله تبارك وتعالى تونا وقدرا أن يكفر بموسى عليه الصلاة والسلام وأرسل له موسى وشرع وشرع طلب منهم الإيمان ولكن كونا وقدرا يعني من الإراده كفر فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام وإدراكه الغرق لغرق كما شاء الله تبارك وتعالى وأراد هذا كونا وكذلك منها كفر أبي لحم وأنه من أهل النار أراد الله تبارك وتعالى كونا أن يكون هذا وأنه يكفر محمد صلى الله عليه وسلم قال عز وجل وكذلك جعلنا لكتين التكين عدو من المجرمين وكفى بربك هذه ونصيرا وهذه الإرادة هي بمعنى الخلق والإرادة يعني بمعنى المشيئة وأن الله عز وجل قدر هذا وكتبه وأراده ربنا عز وجل ومنها كذلك الإحياء والإماتة وما تسقط من ورقة يعني الورقة الجافة اليابسة التي تسقط في ظلمات الليل بجوار الأنساء وهو يقض لا يسمعه ولا يراه فربنا تورك وتعالى كتب هذا وشاء وأراده وكذلك الذر وهو النمل في لغة العرب وقال له الذر يعني يسمع دبيب النمل في السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة المنساء يعني يسمع صوتها ويرى الضعود كيف تمد جناحها والدم الذي يجري في عروقها وكذلك ربنا عز وجل كتب حركات ما هو أقل من النملة مثل البرغوث ومثل الميكروبات ومثل هم مثل البكتيريا أو هذه حركتها يعني شاء الله تبارك وتعالى وقدرها وعلمها لا تخفى لا تخفى عليه خافي يا ربنا تبارك وتعالى وما من حبة في رماته أرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قد قدر الله تبارك وتعالى هذا وشاءه وأراده كونا فهذه الاراده إرادة قوية. وكذلك إيمان أي بجر الصديق رضي الله تعال عنه وأرضاه خليف الراشد وعمر المخطاب كتب الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السموات والأرض إيمانهما إن الله قدر مقدير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمدين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى إذا هذه إرادة هذه معنى المشيئة وهذه الإرادة يعني لازمة الوقوع يعني لا أحد لا ناسخ له هذه الإرادة وهل الدوح المحفوظ لا ناسخ له ويعني متحقيقة الوقوع إلا أننا نحن يعني لا نعلم يعني ما الذي كثيره لنا حتى نحتج بها في معايبنا ثم إن القدر لا يحتج به أبداً في المعاي بل يحتج بالقدر في المصارب إذن هذه الإرادة الكونية الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة وهي يعني خلق الله وقضاؤه عز وجل أما الشرعية فهي يعني أمره ونهيه وهي بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة إخوة هذه المسألة مهمة دقيقة يعني زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام ناس وطوائف كثيرة جدا جدا حتى من بعض الحزبيين ومن خالف مناج السلف في هذه الآونة ولا أبدا نعرف الفرق بين الإرادتين فيرادة الأولى اللي هي الكونية مثلا في قول الله تبارك وتعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء هذه إرادة كونية يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى كونا ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء كذلك قول نوح لقومه ولا ينفع النصي إن أردت أن أنصحلكم ان كان الله يريد أن يغويكم يقول نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي يعني نصحية إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فهل الله تبارك وتعالى يريد أن يغوينا هل الله تبارك وتعالى يريد أن يغوي يعني قوم نوح بمعنى أنه يحب ذلك حاشا ربنا عز وجل بل الله تبارك وتعالى وَلَا يرضى لِيَبَنِي كُفُرُ طيب إيش معنى الآية هنا؟ ولا ينفع النصح. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد. أيها المؤمنون، فنسب إرادة الغواية لله تبارك وتعالى. يعني هذا يدلك على أن هذه إرادة إنما هي إرادة الكويسية. وليس بإرادة شرية لم يطلب هذا الله تبارك وتعالى ولا يحب الله تبارك وتعالى هذا ولم يعمر به بل نهى عنه وقال يعني ولا يرضى لعباده الكفر مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحادي ربنا لا يرضى بالكفر كما قال عز ولا يرضى لعباده الكفر إذن هذه الغواية هي بمحتضى ماذا هي بمحتضى حكمة الله تبارك وتعالى <تصفيق> التي وقعت هذه برادة ولا ينفعكم نصي ع إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فإن غوائذ برب لهم يعني هو بمقتضح حكمته وهذا كما أخذنا يعني في دروس ماضية كثير جدا قلنا من يعش عن ذكر الرحمن نقيف له شيطانا فهو لقرين ومن أعرض عن ذيكي فإن لهم عيشة من ظنك قال رب من حشرة يوم قيامة أعمى قال رب من حشرة يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك أياجنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالله تبارك وتعالى له الحكمة التامة فظهرت حكمته وأقامه يعني الحجة على عباده وظهرت على عباد حجته سبحانه وتعالى. <تصفيق> إذا مثلا في قول الله تعالى الله والله الله إيش فعال ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد فهو هنا يفعل ما يريد إيش معنى إراده هنا؟ كوية ولكن الله يفعل ما وجاءت قد عز جل فعال في ما يريد فعاد ما يريد هذه إرادة كونية ولو شاء ولو شاء ربه ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد يعني كونا وكذلك يقول عز وجل لا يسألون عن يفعل وهم يسألون هذه كل إرادة الله عز وجل يعني إرادة كونية والما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله تبارك وتعالى وهي أمره ونهيه ولابد من أن نفرق بين هاتين وغذتين كي لا تزل الأقدام ولا تضيل الأفهام لابد بعض الناس يجعل إرادة كلها بمعنى محبة الله تبارك وتعالى وهذا الخطأ إذن من الإرادة الشرعية مدلا يريد الله بكم المصرة ولا يريد بكم العسر يريد الله ليتوبة إيش؟ عليكم الله طلب التوبة منا ويريد التوبة منا ربنا تبارك وتعالى فقد نتوبر الله عز وجل وقد لا نتوبر وقد مطيع الله تبارك وتعالى وقد لا مطيعه وقد مطيع وقد لا مطيعهم فالإرادة الكونية لا زمة لبقوع لم تكث لها أبدا ولا نسخ لها ولكن إرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع وهذا أمر لا بد منه ولكن الإرادة الشرعية هي تعلم من؟ هي مطلوب العمد هي تعلم العبد الإرادة الشرعية يعني هي مطلب الله تبارك وتعالى من العبد يعني هي أمره ولهنهه الذي فيها الخيار مننا وهذا هو يتضح كل البيانة بهذه الكلمات يعني يتضح فرق بين الإرادتين فمثلا كفر أبو طالب وكفر فرعود يعني تحققت فيه الإرادة الكونية، فالعاصي الذي لا يخرج عن هذه إراده هو يعني بمختط الإرادة الكونية، والمطيع يعني تحققت فيه إيش إرادة كونية وشرعية، لا. لثنين تحققت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لأن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة أراد الله تبارك وتعالى كونا وكتب هذا وشاءه وأراده وعلمه وكتبه ربنا تبارك وتعالى أن يؤمن أو قتل الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر وهذا قبل أن يحلق السنوات والأرض كتب إيمانه ثم بعد ما أرسل الرسل وأنزل الكتب طلب, طلب الله تبارك وتعالى منهما الإيمان فآمنه فتحققت فيهما الإرادتان الإرادة الشرية والإرادة أي فونية وعما درعون كتب الله تبارك وتعالى له الغواية وكتب عليه الضلال وكتب وأراد الله تبارك وتعالى أي الكفر فما استطاع أن يخطر من هذا أبو لهب بعد وفاة من الإسلام لازال القرآن بتلا تبت يد أبو لهاب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصل نار ذَاتَ لَهَبْ وَامْرَأَةُ وَحَمَّالَةِ الْحَطَرِ يعني بعد وفاةه يسوه سلم وما استطاع أن يُبْلِ لماذا؟ طبعاً وهوان لأنه كابر وعانت ويعني بالنسبة للإرادة كتب الله تبارك وتعالى هذا فلا ينصف إرادة الله تبارك وتعالى والقدر استره الله عز وجل في خلقه وفيه مباحث عظيمة جداً في هذا الأمر بس نحن الذي يهمنا في هذا هو النبحة الأول من هذا هو التفريق بين الإرادتين بين الإرادة التي بمعنى المشيئة والتي هي بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وكتبه وعراده وشاء والإرادة الأخرى التي هي بمعنى المحبة وبعض الناس الحقيقة قد في هذا الأمر وجعلوا أن الإرادة هي كلها بمعنى المحبة يحب يعني بمعنى المحبة. وقالوا يعني دليل هذا الأمر أن هذا الأمر وقع في الثون وما وقع هذا الأمر في الثون إلا لأن الله تبارك وتعالى يحبه ولو لم يحبه ربنا عز وجل ما كان يقع والذين جعلوا الإرادتين هم بمعنى واحد وهي بمعنى المحبة هم الجبرية والجهمية وكذلك الصوفية نبتت منهم هذه النابتة أن الصفية جعلوا أن الإرادة هي بمعنى المحبة حتى أنهم تخلقوا وسلكوا سلوك مع الكون لمهضة هذه الإرادة وقالوا كل ما يقع في الكون هو محبوب الله تبارك وتعالى ولو لم يكن محبوبا لديه لم يقع فظلت الصفية في هذا ضرال جبير جدا جدا, جدا يعني حتى لو تشوفوا من اعتقاداتهم في القدر ومن أخلاقه في هذا الأمر يعني شيء يند وجميل. فمثلا قالوا أن كل الخلق الذي خلق الله عز وجل المفروض منا أن نحبهم نحب جميع الخلق الخلق ليس إنس فقط جميع الخلق نحبهم لأنهم لهم شفحات مع الحيوانات ولهم شفحات مع الكفار وغير ذلك ومع أهل المعاصف أنهم يرون أنهم هذا كلهم يحبوا لماذا؟ لأنهم ضلوا في هذا المفهوم مفهوم القضاء والقدر وأن فعل الطاعة هي مراد الله تبارك وتعالى وفعل المعصي هي مراد الله عز وجل ولو لم يرد تعجب الطاعة أو لم لم يرد المعصية لم تقع كيف لا يريدها الله عز وجل شوف أنه ضلوا في مفهوم إرادة كيف لا يريدها وتقع تقع فجعلوهما بمعنى واحد بل ظل بعضهم أكثر ضلالا فقال إن أصحاب المعاصي هم أفضل وينبغي أن يحبوا أكثر. لماذا يحبوا أكثر؟ لأنهم يعني أخذ الجانب السيء، يعني الذي قدره الله تبارك وتعالى وتحمله هذا. وزاد ضلالا بعضهم قال يعني هؤلاء الذين تحملوا الجانب السيء من القضاء والقدر يعني هم أحبوا إلينا حتى قال بعضهم اذهبوا إليهم فطلبوا منهم الدعاء ويستغفرون لكم لشدة ضلالهم وتهمه. طبعاً نحن المسلمين يعني لسنا بمأمورين أن نحب كل الخلق بل أمر الله تبارك وتعالى أن نحب هناس معينين المسلمين وأن نبغض هناس معينين وهما الكفار بل حثم الشارع الحكيم على بغض بعض المسلمين من أهل البدع ومن أهل المعاصي وأن المسلم يجتمع فيه كما قال الشيخ السلام الحب والبغض يحب بقدر ما فيه مئمان ويبغض بقدر ما فيه من نعصي فهذا بمقتدى الشرع ولكنهم ضلوا في معنى ولم يتزموا بحديث الشرع وفي القدر فجعلوا أن كل مراد فهو محبوب وحتى مع الحيوانات يعني ضل فقالوا حب الحيوانات كلها معنى الشرع الحكيم يعني لم يأمرنا حتى بحب الحيوانات كلها بل جاء في الحديث الصحيح أن المصر يسلم قال خمس يقتلنا في الحي والحرب وذكر الغراب والحذأ والكالب العقور والحية والعقرب يقتلنا في الحي والحرب وأمر رضي أن نكتب كما جاء في الوزغ أن البخاري هو بلاه بعد قتل الأوزاخ وذكر أن عائشة كانت لها حربة يعني في البيت تقتل الأوزاخ الوزغ يوبر برير سبحانه وتقوله لا وأخبر العصر يسلم أنه كان ينفط النار على إبراهيم وهو نكروه عندنا ولا نحبه بل نقتله وجاء فيه فضل أحاديث في قتل الضربة الأولى وكذا ويخطي كثير من الشباب الحقيقة أن يفهم الحديث أنه هو من, من ضربه يديه مباشرة ما كذا يبسط الوزر على الحائط بيده للضربة الأولى وهذا جهن بالسنة وإنما المقصود بالضربة الأولى يعني بنعلم أو بحربة أو بعصا أو بأي شيء في يدك ولا تباشره يعني مباشرة هكذا يعني لأن عائشة حراب تقتل هذه الأوزاخ وهو كان يمثل النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث فننظر مدل الصفية كيف فعلوا هذا؟ أنهم يحبون الحيوانات فحتى أحمد الرفاعي من ظلال الصفية كان يمر في العراق على الخنزير ويسلم عليه يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا يسلم على الخنزير الشاة ويسلم على الكلاب يقول لهم السلام عليكم على الكلاب فتأخذ هذا وضده غلالة مبينا لماذا لأن مُجَاعَل كل مراد لله تبارك وتعالى هو محبوب الله هذا خطر كيف كل مراد محبوب الله هل بليس محبوب الله يعني خلق الله عز وجل وهو رقص بالشر إذن الواجب ألا يضل الإنسان واليابنيان في هم صوفية بنوا عقيدتهم ودينهم على الذوق وعلى العقل على الذوق وعلى الكشف وعلى هول منامية فمن العقل أن أولئك المعتزلي بدينهم على العقل والشاعر بنوا على الجدل والراثق بنه دينهم على الكذب فهم أكذب خلق الله عزوجل وأصلهم مودي الراثق إذن تها بلال الصوفية في هذا المباحث يعني إرادة الله تبارك وتعالى بجعل أن كل شيء مراد الله فلا بد أن نفرق بين الإرادتين وما فيه الصوفية كذلك في هذه المعاني وشيء وشيء يذكر مثلا في الطواضة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بالطواضة وخض الجناح وعدم التكبر وكذا فسلك الصوفية مسلك في هذا مسلك غريب جدا وعجيب بعيد عن الكتاب والسنة فجعلوا أن الطوابة أنك أنت تفاشل قدرات وتكون أنك قدر يعني ليس متجملا وليس كذا ويظنون أن هذا المكان الأخلاق ويزعمون أنك إذا لمست هذه الأشياء وبشرتها وكنت كذلك فأنت في قيمة الطوابة ولن تصدق قيمة الطوابة إلا بهذا أن تكون في ناد الرصد وأن يكون شعرك يعني كذا ومتسخ اتيات حتى قال يعني إبراهيم بن وهو من كبار الصحيين قال لم أسعد في حياتي إلا ثلاث مرات قال منها مرة لبست مرقعة لا يدرى ما لونها مما عليها من الأوساخ والقم قال والناس ينظرون إلي الاستحقار وأنا في غاية السعادة نشوف كيف يضل الناس بهذه المفهوم مع أن الشريعة تحرم القدرات وتحرم النجسات لا نحب النجسات فإن الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل رسالة والصحابة يقولوا أحدنا لهم نعن الحسن وذوب الحسن فذلك من الاتبر قال لا اتبروا بطر الحق وغنص الناس اتقارهم وازدراؤهم ولكن لبأس أن الناس قال الله تعالى, تعالى يولدين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وأقل زين وسط العوع وأعلاه لا حد لهم فلا تلاود من الشناب التفاخر والتباهي فلا بأس أن يكون الإنسان له ثياب جميلة وأن بل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرج أرأى رجلا قال له أنت فلان فلان نعم قال لي مرا أكره ذلك عليك فقال الله تبارك وتعالى كان غنيا وكأو قال يعني الله تبارك وتعالى وأما بنية ربي في حدسي وأما الصحابة مثلا تأخذ سيرة أبي سلمة صحابي جليل كان غنيا وكان ثريا كان يحتطب ويأخذ الحطب ويحمله على رأسه قادر يأخذ غلاماً ويحمل له الحطب ولكن لعدم المراعاة النفس والتواضع أن يأخذ هذا أمام الناس ويحمله على عاتقه ووكرياً غنياً لكي يحارب هذه النفس ما فينا من أنفة ومن كذا يحمله على ظهره ويذهب به إلى البيت ولا يستعجر خادراً مع وجود يسف في المال فهذا هو الطوابع الذي يفهم ليس هو يعني والأنشطحات في الحقيقة الكثيرة للإنسان تحتجلها من كذلك الغناء أنه حب الغناء وسعم أنه يرقق القلب وأن النفس تسكن وتستريح بهذه المزمير وبهذه الغناء يعني جنحوا إليها وأحبوها فأضلتهم وتهدتهم حتى صاروا يؤلفون في الأحاديث على المردان وقالوا النظر إلى الأمرض العبادة وصاروا يعني وقعوا في الولدان وفي النساء وما لهم مما لهم هذه أصولهم يعني فالذي يرقق القلب حتى وإن كان الغناء والمجون هذا فهذا يقود إلى ماذا إلى طمس نور القلب والعيد بالله فهي رقة تجلبك بالمعاصب وللتخنث رحوة إلى الويوع وإلى, وإلى الانفكاة عن غروجية الرجل فالغناف الحقيقة مرض للقلد فكيف الإنسان لأن لماذا؟ لأنه القرآن هذا لأن الشيطان هذا مجاله وهذا مآله وإنما الإنسان الذي يرقق القلب والذي السماع عنه في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الذي يهد بالنفوس ويعليها ليس الغناه الذي يهد بالنفوس وإنما كتاب الله عز وجل أقول هذه المسألة التي جرتنا لهذه الكلام هي تعينهم وزيهم وضلالهم في مسألة الثرادة وأن كل شيء لا هذا غير صحيح قبلهم من هذا القدرية القدرية نفاة القدر قالوا أن هذه الأشياء التي نراها يعني هي ليست خلق الله تبارك وتعالى ولا فوق قال يلا الله تبارك وتعالى لا يريدها فهي ليست من خلقه وإنما الإنسان هو الذي خلق قعد نفسه من نفسه وهذا شرق ولا الله وظلال وهم أهل بدع بسر القادرية فانكروا ماذا انكروا أن الله عز جل خلق هذا انظر إرادتين الفهم فيه دقيق جدا جدا فحتى أن أحدهم مرة جلس كان واحد من أهل الصنة وكان الآخر معتزليا أمام الخليفة فقال أحدهم أول ما جلس وكان من القادرية معتزلة فأول ما جلس قال سبحان من تنزه عن الفحشاء نرى أن تسمع كلمة هذه كلمة كويسة الحيوة يعني الله عز وجل تنزه وتقدس سبحان من تنزه عن الفحشاء عشاء زنا الزنا معاصي قال سبحانه من تنزها عن فحشاء السني كان موجود جالس عليه مراد قال له ردا عليه سبحان من يكون في ملكه انما يشاء عليه مراد قال سبحان من تنزه عن فحشاء فرد عليه فقال امام الخليفه قال سبحان من يكون في ملكه الا ما يشاء رد عليه المعتزلي وقال او يشاء ربنا ان يعصى ان شاء الله هذا شاء الله ان يعصى فرد عليه الصني فقال له أوى يا فاربنا قهره يعني قهر عن الله ناصد كونه فرد عليه هو قال إيش أرأيت إيم منعني الهدى وقض علي بالردا أحسن إلي عم أشاء فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فلي رحمته يسويها من يشاء يعني يعني كيف ينج يعني أن الله خبرك وتعالى خلق هذا وأراده وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بمقصد حكمته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى وعلمه يقول له يعني سبحانه من تنزع عن البحشاء يعني ليس بخلق خلق لله خبرك وتعالى هذا وإنما هو الذي خلق نفسه يعني فعله بنفسه من المعاصي المثل أحساسه يعني تمثل القدر يعني لمثل مباشر فسبحانه من تنزع عن البحشاء قال سبحان ماذا يقوم في ملكه ما يشاء تبق الله تبارك وتعالى يعني للبشر المشيء قال لمن شاء منكم أن يستقيم ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئتنا نحن ليستنا في دار رغم الله تعالى الله عن هذا علوم كبير بل مشيئتنا هي وفت مشيئة الله تبارك وتعالى ولنا الخيار في هذا ولهذا ما استحق أبو لهد العذاب وكذلك فرعون والنضرود إلا لأنهم كانوا مختارين وطلب الله تبارك وتعالى منهم الهداية وأمرهم ونهاهم وكان لهم الخيار ولكن كابروا وعاندوا فاستحقوا بذلك نقب الله عز وجل وعذابه وعقاب الله عز وجل سبحانه من تنزع للأحشاء قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء أقال أو يشاء ربنا يعصى قال او يعصى ربنا قاهرة قال رأيت إن منع يبدر وقذى علي للرد أحسن إلي ما أم شاء أمسى قال إن منعك ما هو لك يعني ملك خاص لك استحقاقا فخذ أسألك نهايات ليس ملك لك هذا لأن هو من الله تبارك وتعالى كما خذت تفصيل الهداية يعني بداية من هداية وهدایت يرشد.وإن منع كما من هو له فهو حكمه منكره، ففر أمره يعني يصيب ورحمته يصيب بها من يشاء ربنا تبارك وتعالى.إذا لا بد أن ننظر إلى هذه المعاني المعاني.ظل من ظل أن مثلا مذل.إذا رأينا شخص عاص مذل، ليش نقول عنه؟ نقول هذا يفعل ما لا يريده الله. شوف كلمة أجل ما تعيش بالخمر نقول هذا يفعل ما يريده الله ولا ما لا يريده هكذا هذا يفعل ما يريده الله ما لا يريده نعم <تصفيق> <تصفيق> ما لا يريده يعني والطبيعي مثل ما ذكرت له. يعني هذا يفعل ما يريده الله عز شنو القائم في ذهننا كأعوان هكذا أو كأناس يعني على طول يفعل ما لا يريده الله ما لا يحبه ربنا تبارك وتعالى فلا نعني بها أن الكتابة والمشيئة أبد هذا يفعل ما لا يريده الله تبارك وتعالى أخي ليش تفعل هذا؟ الله عزوجل لا يريدك اتق الله هذا الله عزوجل لا يريده لا. الله تبارك وتعالى يعني بمعنى لا يحبه الله عزوجل طيب لو كان شخص قال هذا يفعل ما لا يريده الله تبارك وتعالى يعني لم يكتبه في نفسه ولم يعني يقدره فيكون إيش فيكون قد نفى صفة العلم عن الله تبارك وتعالى فيكون في بذلك التهاشرة فيكفر بهذا يفعل ما لا يريده هو عامة الناس كما يقول الطحول يعني هو يريد به يران به أن الله لا يحب ذلك ولكن أن بعض الناس قد يريد به أن الله عز وجل لم يريد ولم يكتبه ولم يقدره هذا في كفر بالله. الله تبارك وتعالى يعني ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا الحي حيث العلم طيب شخص آخر ثالث قال هذا يفعل ما يريده الله وقاصد بنفسه عدم نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى أن الله لن يخلقه فيكون بذلك ضلد ويكون مبتدعا لماذا مبتدع بال؟ لأنه لن ينسب هذا العمل لله تبارك وتعالى خلقه مريد الخير والشر القبيحي ولكن ليس يرضى بالمحال فربنا تبارك وتعالى أراضح بمعنى أحب الطاعات كالصلاة وهي إرادة شرعية أمثلت لها كالصلاة والصوم والزكاة شاء الله ما هذا وأراد هذا شرعا وإذا تحقق فينا فكان يعني شرعا وقدر طيب جلستنا هنا هذه هل أراد الله ترفسها أم أرادها شرعا أو كونا كونا وشرع لماذا لأنها وقعت ولأن يحبه الله تبارك وتعالى لأنه يقول شرعا وكونا طيب قول العامة مثلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذه ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكن هي بمعنى أحسن كونا قدرا هذا هو لأن ما شاء الله كان يعني ما أراد الله كان وما لم يريده لن يكن هذا الاعتقال في الحقيقة يا هذه المباحث سنأتيها من قدر، إن شاء الله قدر القدر هو مباحثة عظيمة جدا جداً وأنه لا يحتج بقضاء الله يتبقى طب لا علم لنا به، ثم أنه لا يحتج بقدر الله عز وجل في, في المعائب ولكن يحتج به في المصائب ولكن عندما نعطي الإنسان يشرب الخمر ولا يشتقي الله، ويشتقي الخمر هذا شيء أراد الله يحتج بالإرادة، يردت الله فنقول يا أخي أنت لا تحتج بالقدر في المعائب، هذا عين ولنا ما يحتاج بالقدر في المصايد لأن الله عز وجل يرد منك هذا أبدا هل أنت طلع على اللوح المحفوظ حتى تثبت هذا وتحتج به لا على كل هذه تأتي مباحث ولكن المقصود هنا في هذا الباب هو أن تفرق بين الإرادتين وعن الإغاثة الكونية القدرية هي أمره هي خلقه تبارك وتعالى وأنها بمقصد حكمته عز وجل وأن الله تبارك وتعالى قبض يعني قبض قبطين وقال هؤلاء في النار ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا ولا أبالي كما قال الله عز وجل ولا زال المحدثين إلا مرحى ربهم ولذلك خلقهم يعني منفسين على شقيهم وسعيد إذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم لاهد إلا ولو إلا مكانه مكتوب من الجنة أو النار فقال ففيما العمل يا رسول الله نظيم العمل لماذا العمل ما دام كل واحد أنا أكثر فأصل صلى الله يصبح لهم أصلا عظيما قال اعملوا فكل ويسكروا بما خلق له فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حديث اقشعره من البدن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع يسبق عليه كتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنه الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه وبين عينه دراع يسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما العبر في الخواتيم. وشاهد حديث آخر: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدل الناس وهو من أهل النار. صلى وإن الرجل بيعمل بعمل أهل النار فيما يبضل الناس فيما يبد للناس وهو نهى الناس بعض العلماء يجعلون هذا الحديث مفسر لهذا فيما يبد للناس لكن قول الرأي الصحيح أن هذا يعني في باب آخر في باب لعل يأتي تفسير هذا في درس آخر ولكن إخوتي الكرام إنه ليس أمامكم إلا التضرر بين يدي إنسان وجل ولا كوفة يعني بالدعاء وبالدعاء وتضرع بين يديه بطلب اليداي من الله عزوجل وأن يشرح الله عزوجل صدورنا وأن ينور قلوبنا ويهدينا سواء الصراط وأن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى كان ابن عمر فيما يعني جاء يعني اللهم كان يقول اللهم إن كنت كتبت لشقيا فامحها واكتب بدلها سعيد يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب جاء في بعض التفسير أن الله عز وجل يعني يثبت يعني يمحو ويغير ويبدل ربنا تبارك وتعالى ما يشاء ولكن هذا في الصحف التي هي دي الملائكة ولكن اللوح المحفوظ لا مبدل لهم كتب الله عز وجل شاء وراد بحكمته وعلم أنك ستدعو وعلم أنه سيستجاب لك وإلى غير ذلك وإن كان القول الراجح والصحيح في هذه الآية والذي عليه جمهور الراجح والصحيح الله ما يشاء ويثبت وعند رؤوم الكتاب المقصود بها النسخ قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إذن هي المقصود بها النسخ وليس المقصود بها المحو الذي يتعلق بالقدر باتجاه بعض التفسير أنا أن بصدها الصحف التي في يد الملائكة يسألهم عن السماوات والارض كل يوم من هو في شأن ربنا عز وجل يعز دليلا ويزجل عزيزا يغني ويفكر ربنا تبارك وتعالى وهذا بعيد عن عدم اليأس من رحمة الله عز وجل وعدم الطمود من الله تبارك وتعالى وعدم الاختيار لدى النفس أو عدم الابتعار بالأعمال التي تعملها فإن الأمر أمر الله تبارك وتعالى ولا نقول كما قالت الصوفية أنه خلق العباد فيما أراد يعني قدر العباد فيما أراد يعني من خير وشر حتى أنهم حبوا كل شيء وظلت أقامهم في حبت الكفار ونقضوا أصل من حصول الإيمان وهو الولاع والبراء ونقضوا أصل الحب في الله والبغن في الله إلا أن الإرادة الكونية يعني لا شك أن هي هذه المخطبة الله عز وجل وكتبها وقدرها فطاعة الطائع وكفر الكافر وشرك المشرك وبدعة المبتدع يعني قدرها الله كونا وكتبها كونا ولكن من حيث الإرادة الشرعية أن الله عز وجل يعني طلب من العباد الإيمان والتقوى فهذا نأخذ مثال سريع ثم نأخذ بالكتابة نأخذ مثلا إيمان أبيك الصديق وإيمان مثلا فيرعون إيمان فيرعون هل هو يعني إيمان فيرعون لا ليس كفر هل هو يعني الله كونا وشرعًا إيمان فيرعون أراد الله كون وشرعًا إيمان فيرعون الله شرعًا طيب كفر أو بكر الصديق هل أراده الله عز أو شرعا؟ لم يريدوا شرعا. لم يريدوا له كونا ولا شرعا. طيب كفر أبو أو كفر فرعون. هل أراد الله كونا أو شرعا؟ ولكن شرعا؟ ولكن شرعا؟ ولكن يريدون. يعني ولا يرد العباد يكفرون. طيب أو بقى صديق ما أتحقق فيه من الإرادة؟ الإرادة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لأن كشف الله تبارك وتعالى منذ الأزل قد لينحلوا السماء والأرض إيمانهم ثم هرسل الرسل وطلب منهم إيمان فأمن. طيب إيمان فرعون إيمانهم هل أراد الله شرعًا ولا كونًا؟ شرعًا. شرعًا. لم يكتب الله تبارك وتعالى منذ الأزل أن فرعون سيؤمن، لكن أرسل له الرسل وطلب منهم إيمان، ركبه وعاند ومنع من ذلك الكبر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. كلهم جميعا فأنت تكرم الناس حتى يكون ممين هذه تقول الله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى فعل أول لكي يفعل يفعله الثاني الذي هو لنا فيه الخيار وما إذا لم يكن هناك خيار فلا هذه أحكام يعني ستات في الباحث قضاء القبر الأطرال والزمن وإلى غير ذلك أصحاب الفترة تاتي أمره إن الله نعم اسمحنا، سمحنا أن أطرق في هذا الموضوع لأنه في الحقيقة موضوع خطير ولكن لازم إنه بين الإيرادتين، بين الإيرادة التي بمعنى المشيئة والiráدة التي بمعنى المحبة التي أمره ونهي شرعية. وأنا محب لله تبارك وتعالى وليست لازمة الوقوع قد تقع وقد لا تقع إرادة الله الشرعية قد تقى وما يرسلنا للرسول إلا ليطاع فقد يطاع الرسول وقد يطاع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعضب الجن والإنس منهم دمرود منهم فرعون ولكن منهم من. هذه ليست متحقق الوقوع بخلاف الأراء لإرادة الشرعية فهي متحقق الوقوع وليست بمعنى المحبه وإنما هي بمعنى المشيعة الإرادة الشرعية, التي تقع الإرادة الشرعية هي التي تقع إن الله أخطأت الإرادة الشرعية هي التي قد تقع وقد لا تقع ومر الإرادة الكونية عن متحقق الاقترع ولا بد إن عمزة الله في العهد إن عم قال صلى الله تعالى وقوله وأنا قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوود قال الشاعر رحمه الله الطاوود اشتاق من الط من الطرجان. وهو مجاودة مجاودة التحدي قال هو من الخط وقال الله عنه الطاب الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم شيطين او ما حاث رواه ابن ابي حاتم وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله قال امام ابن كثير الشيطان وما زينه من عبادة غير الله <تصفيق> قلت وذلك المذكور بعض أخراف وقد حده العلاوة من القيم يحمى الله تعالى حدا جامعا الطابوت ما تجاوز من العقل حده من معهود أو مذكوع أو مطاع فطابوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله دنا خلاه درس بس الكلام عن الطغوت والطروقي خلاه درس قادم إن شاء الله بنسة صاحبة الورقة طويلة ما صدي أنا قرأ إعلام وخطأ نفخ شوية ولكن مضمونها يعني مسألة عنه هو يقصد صلاة الرحال بنسة ما صدي صلاة الرحال إخوة ليها كلام أقوال يعني علماء السنة اللي قلت في درس ماضي هنا أن يتجعل بدل حي على الصلاة حي على الفلاح بدل منها فبعض الإخوة يعني قالي يعني هذا غير موجود وكذا تراجعت مثلاً وجدت أنها موجودة وأن الشيخ الألباني يقول أن هي تجعل بدل من الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وبالنسبة لمثلاً الحقيقة وجدت أهل السنة لهم ثلاثة فيها قول أنه يعني بدل من حي على الصلاة حي على الفلاح هذا واحد يعني بدل تقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول الصلاة بالرحام الصلاة بالرحام والقول الثاني أنك أنت تقول حي على الصلاة حي على الصلاة صل في رحابك حي على الفلاح حي على الفلاح صل في رحابك والقول الثالث أنك أنت تقولها بعد حي على الصلاة فقط حي على الصلاه حي على الصلاة صل في رحابك ماء لا في الرحال صل في رحابك والصلاة بالرحام بعد ثم تقول حي على الفلاح حي على الفلاح لا عظم الله اكبر فاين والقول الأخير اللي هو يعني الرابع يعني هو القول الثاني والثالث أنه واحد قول الرابع اللي هو على اساس انك تقول بعد الاذان عندما ينتهي الاذان بالكليه تقول صلوا في حاجه وهذه ثلاثه اقوال صحيحه عند السنه والجماعه وثابته بها الأدلة الصحيحة فلا كان تقول هذا صارت وهذا صار ولا نقول خلاف لأنه وردت بها أبو حفظة ولكن مما يعين هذه المثلة إن بعض العلماء نظر إلى المعنى فقال تقول حي على الصلاة ثم تقول الصلاة والرحال وهنا الأكل اللي كنت تضع صل في رحالكم يعني بدل حي على الصلاة والذين قالوا اللي كنت بعد ما راعوا في اللفظ فيما نراع المعنى واللفظ وتمسك باللفظ. إيش اللي كنت في بنيها هذه وردة الحقيقة وإيش باس والثاني حتى هي وردة فأنا نأكل الأخ هذا المسألة المهمة جدا بالحقيقة موضيع القدر نيف حقيقة لاو حبا نتركها يعني لأن مرة تدخل في القلب يعني فيزيغ الإنسان يقول إن الإنسان يقول إن الإنسان من قبل أن يخلق مقدر له الجنة أو النار فلماذا نتعب أنفسنا بالعمل والعبادة إذا كان مصيرنا النهائي هو النار هو أولاً أخي الكريم نحن لم ندري على مصيرنا لم ندري على هل نحن إلى النار يقول هنا طبعاً هذا الخطأ إذا كان مصيرنا النهائي هو النار نحن لا استفهام استفهام يعني هو ليس مصيرنا هو النار بل هو المؤمن ينبغي أن يعيش في هذه الحياة الدنيا بين خوف ورجع يرجو رحمه الله تبارك وتعالى ويخاف عذابه والله تبارك وتعالى حشاه عز وجل مثل ما أخذنا في الدرس الماضية يعني في مسألة ما يجب على الله تبارك وتعالى في الأبيات قلنا ماذا للبيت الذي ذكرناه في بداية هذا كذبه؟ مشهور جدا على المرحب حق البيت نذكره فيه مثلاً في حد كذب ما للعبادي عليه حق واجباً نا. ما للعبادي عليه حق واجباً كلا ولا عمل لديه ضائماً العذبه فبعده أو نعلم فبفضله وهو الكريم الواسع هذه أبيات ذكرها ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لليه ضائع العذب فبعده أو نعلم فبفضله وهو الكريم الواسع رد بن قيم على هذه الأبيات ونقحها وهزمها فقال بن قيم ما للعباد عليه حق واجب كلا ما للعباد عليه حق واجب ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني كلا ولا عمل لديه ظاهر ان كان بالإخلاص والإحسان العذب فبفضه العذب فبعده أو معه فبفضه وهو بالفضل والمناني بالفضل والمناني نعم فهذا عمل الله عز وجل هذا رجاء ويمبغي أن نعتقده أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل ربنا تبارك وتعالى ولا نحتج بالقدر لأننا لم نقتل عليه بفتة إن عذبنا الله تبارك وتعالى فبعدله وإن يعني غضر لنا ورحمنا وانخل الجنة فبفضله لا دخلنا في درس الماضي أن هعظم المغرورين فقال الله تبارك وتعالى لمن يشج الناس لا يشج لا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرن إيش الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه يا الناس إن وعد الله حق ولا ولاتغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله يأمره فأعظم الغرور هو من يعتقد أن هذا أثير واستحقاقا في الدنيا من مال وأجاه أو غير ذلك، وأنه لو رد في الآخرة يعني يكون هو أهل لذلك، ولإردوته إلى ربه لا جدلا خيرا منهما من قلما. على كل ما هي مسألة قدر قدر، أخو مسألة دقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الأمر. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا. فيستفأصل لهم العمل. نعم من العمل؟ أصل من العمل؟ المقال يعملوا فكل من يسترون لم خل فله أهل لعمل أهل السعادة قال الشقاقون يسترون لعمل أهل الشقاقون صلى الله عليه الحديث إن رجل لا يعمل بعمل أهل جنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا دراع مجالس ليدخل النار لا قد فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها صفين عمل فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا باعث إلى ماذا؟ إلى عدم العجب والاخترار بما عملت من أعمال الدنيا من خير ومن صلاح وتبقى على خوف ووجب فإن يعني طاعتك بتوفيق الله تبارك وتعالى وعن ويعني الله هو لا وهو الذي ينبغي أن تتضرع بين إليه وتطلب منه الهداية والتوفيق ليس بذكائك ولا بحرصك ولا فتنطك ولا اجتهادك ولا متابرتك وإنما هي بالله تبارك وتعالى هو الذي وفقت قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدين لا نهدي لهم سبولنا وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لا فيئسي أخي فقل لعبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا جميعا قال ولماء أجمع ولماء لأن هذا في حق التالبين لمن تابع منها فينظر الإنسان أن لا يغفل على الدنيا فالأمر خطير جدا جدا إما خلود في النار وإما خلود في الجنة وإما عذاب ثم بعد ذلك نعيم فاجسام لا تقوى على النار الإخوة وإنظر الإنسان يتضرع ويتبثل بين يدي الله يتبقى وتعالى فالله يستجيب الدعاء طالما إن عندك يعني قدرة بالتوبة والإنابة ورجوع الله عزوجل يكون هذا هو لا يكن همك لا يكون همك مباحث القدر يعني في ما يتعلق بما الكتب عليه كذا فلا تحاول هذا من تأسيس الشيطان وتثبت الشيطان وإنما قال هو الحفوف بين ذي الله وما الذنوب المعصية قا جاء الحديث صحيح والله لولا أن نذل الله بكم وجاء بآخرين يذلبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وهذا الحديث يا إخوة ليس فيه حث على الذنب كما يفعل بعض الناس وفيه حث على الذنوب لا حاجه وإنما هذا الحديث فيه حث على التوبة وباحث للتوبه ولرجوع الله والرجوع يقول والله لو لم تجلب فذاهب الله بكم وجاء آخرين يتوبون إيش يستغفرون هذا الحديث فيه على التوبة والانان والرجوع الى الله والله من لم تجلب فذاهب الله بكم من عدي لو أتيت بالبراد من الأرض خطايا ثم أتيت لا تشرب شيئا لا أتيتك ببراء عمل فرع إذا نعبد نتضر بين يدي العزم ونعوف بين يديه تبارك وتعالى وطلب العون وطلب إعانة من الله تبارك وتعالى وقبول العمل الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم مجلة شوف حال الصحابة الذين يأتون ما آتوا يعني يعملون من الصالحات يأتون ما آتوا وقلوبهم مجلة خائف الله تبارك وتعالى قالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهم الذين يسنقون أهم الذين يزنون أهم الذين يشربون الخمر. قال الأبائر ابن تصديق وإنما هم الذين يصنون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يكون قد تقبل منهم الذين يمتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خارفة ينظر الإنسان يبقى خوف ورجاع ولا يستعد ولا يستعد من, ولا يستعد من أسف العمل العمل أمام الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أنا ذاتكم ما قالت الأعراب آمنا وصلوا الدر والقدم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا يكن قولوا أسلمنا ولا مما يدخلوا في قلوبكم يعالكم لأن لا يحتاج بهذه الأمور غيبية ولكن يتضرر الإنسان بين يديه لا أعجب والله أعجب لا عبده، العبده وأجمع أهل السنة والجماعة لأن الله لا يضيعوا على ذره حشاب ربنا عز وجل يعملوا وستجدوا رب رب سنجد ربنا تبارك وتعالى أعطاؤه أكرم وأحلم سبحانه وتعالى بدون رياء بدون إعجاب أو استكتار عمل وناه من يقول لك. التصديق لكلامك يا شيخ قال الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا في موضوع القدر طبعا سبحانه وتعالى هذا لازم معتقد نعتقد أن الله عز وجل إزبال الله خير لأخي كتب هذه لا يتهم الله تبارك وتعالى و تعالى مثقال الذرة قال الله تعالى إِنِي حَرَّمْتُ ظُلْمَ عَلَى نَفْسِي فكيف يعني ننسب شيء من الله عز وجل حاشا وربنا عز وجل أقول السلام عليكم هل هذه اليرادة والمشيئة متردفان أم لا؟ هنا من الخطأ أن نقول متردفان ومن الخطأ أن نقول إيش؟ غير متردفان إطراد أخذنا معنا إطراد هو ما اتفق لفظه واتحذا معنا والمتباين مترادف هو المترادف اتفق لفظه واتفق معنا والمتباين هو ما اتفق المترادف مترادفان هو ما اختلف لفظه واتفق معناه يعني هذا مرادف لهذه يعني الكلمة كلفظ ليست هي الكلمة ولا المعنى هي واحد هذا مترادفان نعم سلم وأما المتباين هو ما اختلف لفظه واختلف معناه طيب المشيء السؤال هل المشيء مترادف؟ قال هل المشيء هل الإرادة والمشيء مترادفان؟ إيه مترادفان نقول ماذا تعني بالإرادة؟ إن قال الإرادة بمعنى قضاء الله وقدر وأن الذي كتبه وأراده قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وقبل أن يعني يخلق الله تبارك وتعالى الخلق وجرت به قدير وجفت به الأقلام نعم إنهما يعني متردفان بمعنى واحد ولكن إن كنت تعني بالإرادة بمعنى بحبة وأن الأمر ونهر الله سبحانه وتعالى فهما ليس المتردفان بل متبينة. نعم. يقول كيف نوفق بين قوله تعالى لا يوفق الفساد وقوله ولا يقض عباده الكفر مع قول الله تعالى فاعلم لما يريد وقوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين فكيف يقول في ملكه ما لا يريد وما لا يشاءه من الكفر والفساد والإرادة إذا كان يقصد معنى المشيئة نعم يريد الله تبارك وتعالى لكن كيف يريد الله هذا؟ هذا الخطأ قل لا يسأل عن ما يفعل وهم إيش يسألون ولكن هذه الإرادة هي بمقتضى حكمته الله تبارك وتعالى خلق الحيات وخلق العقارب وخلق الفواحش وخلق الزنا وخلق إبليس رأس الشر ولكن لماذا هذا كله؟ هي بمقتضى حكمته يعني لولا هذه الأشياء نور في عالم الجهاد أصلا الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتقرب إليه إيباد الجهاد لولا هذه الأشياء ما كانت التوبة والإنابة والرجور والندم والاستغفار الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتوب وننيب ونستغفر لله عز وجل لولا حق الله عز وجل مثل هذه الأشياء كواحش وإبليس وكذا يعني ما كنا يعني سيتحقق فينا الخوف يعني من المعاصي التي تكون فينا لولا هذه الأشياء التي خلق الله تبارك وتعالى كيف تتحقق فينا الصفات الله تبارك وتعالى أنه التواب أنه الرحيم أنه مثلا الغفور الرحيم إذا قال ذلك من الصفات التي طضعت في خلقه ربنا تبارك وتعالى وهذا لا يكون إلا بوجود معاصي وإلا بوجود كذا فالله تبارك وتعالى يحبنا أن ننيب إليه وأن نتضرر وأن نبكي وأن نستغفر الله عز وجل ونطلب منهم الإلحاح يعني في الدعاء ونطلب منه الجنة فخلق الله تبارك وتعالى هذا الله تبارك وتعالى هذه الأشياء لنعمل الله تبارك وتعالى بالخوف وبالرجاء وبالجهاد وبالقلم وبالمال بالعفاف نخشى ونخاف ونحب ونرضى ونطرق ونطمع واللي هي غاية عودية يكون الإنسان يعني عامل لتعجل خاط في الوراجية ليس كما تقول لأن ربي العدوين هو لم يصح أنا ولم نصل إليها الله يعبدك قال لا طمع ولا خوف من يعبدك الله طمعاً دجالاً خوفاً من النار ولكن حب في ذاتك وهذه يعني عباد العبيد العبد هو الذي يعبد الله عز وجل خوفاً ويعبدوه طمعاً ولكن عبادة الحرارشي تقول خل عباد الحرارك لا تعبد الله خوفاً وطمعاً فجعلت عبادة الرسل عبادة إيش العبيد ولا شك إحنا عبيد نشد ولكن الرسل كيف عبد الله تبارك وتعالى عبدوه خوفاً وطمعاً منابع الكفران الصوفية للتطفيف أنهم عارض الله يعني يزلمون حب لذاتي فقط لا طمع في جنتي ولا خوف من نارتي ولا بالله وهذه عبادة يعني مذودة باطلة للغاية يعني فالعبادة أسمى بأن تكون خائفة راجية كما جاء في قل تبارك وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون رغبا ورهبة سياقني لا أحسن دندنة كأجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إني لا أحسن دندنة فولدنا دند ولا دندنة معاني الدندنة اللي هي الدعاء والتبتل ويعني مبالغة الدعاء والإحسان في الكلام بطرد ورجاء قال لا أحسن هذا ولكن يطول الله من يسلك الجنة وهو رجيم النار لا أحسن يعني مبالغة والكلام والدعاء قال بينما أخصر أن أقول الله من يسلك الجنه وهم النار فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا حوله مانتند يعني حول الجنة والنار هذه هي العبادة العباده توصل يعني بدون باقه بارك وتعالى خائفين وجلين طامعين في رحمه الله تبارك وتعالى يعني الصلاه نعم اصلى الله ني شيخنا جابر الله يعينه هل قصه المعتزله والسني دليل على ان الاهل اهواء يعتمدون على الألفاظ المجملة ويودون بها معنى سيء. هو هذا شك يعني هذا مأرب مع الأهواء والإنحزبين وكذا ويعني لي نسيت أن قلت يعني نريد المربط المسألة ببعض أحزاب في هذا الوقت ذكرت من المصفية وكذلك يعني في الحقيقة بعض المناهج يعني يجعل المسلمين كلهم على وثيقة واحدة كلهم على منج واحد وكلهم يحبهم. نحب الإخوان ونحب السلفيين ونحب الصوفية ونحب جماعة التبديع، وهذا يعني بنيته وهذا يعني بسيفه وهذا يعني مجاهد بسلاحه وهذا مجاهد بقلمه وهذا وهذا فنحن من هذا المدخل الخطير الذي هو حقيقته من الجهنية والجبرية وحقيقته يعني من الصوفية فإنهم اعتقدوا يعني أن الله أقام العباد فيما أراه. حتى إن كنت على بدعة في كل يعني بحسب نيته خرج عبدالله بالسرود على بعض الناس من هذا الأمر وهم يقولون بالنية خرج لهم قال والله يا قوم والله إنكم على ميلة هي أحدى من ملة محمد أو مقتحم باب ضلالة قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى خيرا قال وكم المريد للخير لم ثم قال له يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم فهذه عواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه لم تبزع لأن جاءتكم من هلك قال والله ما اردنا الا خيرا قال وكمل النبي بالخير بالخر لماذا لانه سلك غير طريقه قال فهذه اوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر وهذه ثيابنا لم تبلى يقول راب الحديث ولا قدر اي تعامهم يقاتلون مع الخوارج يوما هوان وهذا يدلك على أن السيئة تجلب السيئة ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يعني إن الذين تولوا منكم يوم انتقل جمعان إن مستذلهم الشيطان ماذا كتاب ما يكسل يعني يعني ما معنى استزلهم الشيطان يعني طلب إزلالهم وطلب إيقا الزل يعني بالزلة والخطيئة منهم لا معنى غير ذلك على خلاف يعني في الإزلال والخطيئة ولكن يريد في مسألة هي مسألة إيش؟ إن, أن بعض ما كسبه كان يعني أوطاع في ذلك الصيّة يعني تقول أختي أختي. لكن الحمد لله فيما يتعلق الصحابة جاء عف الله عز جل عنهم وجاء الكتاب، ولكن أتبع الله تبارك وتعالى قائلا إيش فعلنا؟ ولا قد عاف الله عنهم. ونشوف يعني مقام الصحابة مقام جيل عظيم. بهم ثقافة حما حماة هذه الشريعة. يعني وذبوا عنها وأخلصوا العمل فيها الله تبارك وتعالى إذن غير مبغي أن نقول هذه القاعدة ينبغي هذه يعني يحب كل الناس لا نحب المؤمن بقدرته من طاعة ويبغب بقدر ما فيه من, ما فيه من بل هجرك له رحمة به إن كان على بدعة كان على ضلال يعني عند إذا يعني يعلم أنه هذا الخطأ الأول شيء إحنا ما يهمنا الناس والرجال والإخوة لا يجب أن نتجرد لدين الله تبارك وتعالى وتهمنا الشريعة المزادة فيها أو المنقص وليس وراء الرجال وإنما إلا أننا على دين الله تبارك وتعالى ولا نغاو على الرجال حتى أبي ولا أخي ولا كذب إذا كان مثل تمس الشريعة بزيادة أو نقص أو دين أو تقعيد للناس أو تحسين شيء لم يحسنه الله جل أو من الأمور هذه لا هذا لا لا يجوز، ولهذا ينبغي أن نقيم يعني أخلاقنا وحبنا للناس لنقضي الكتاب وصلنا ونرفق بهذا، الحب في الله والغضب في الله والولاء والبرافط هو من أوجد أور الإيمان، وصلى الله عليه وسلم محمد، أجمعه الله عليه